وَقَالَتْ قَوْمُهَا مِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُ مَا رِجَالًا كَثِيرًا ونساء. واتقوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحام. إِنَّ الله كان عليكم رقيبا. وَآتُوا الْيَتَامَا أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بالطيب وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا Wa om al laat en kippen maatbal ik om in de nisai met وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هميئا مريد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 وابتلوا لِلْيَتَامَى حتى إِذَا بلغوا النكاح فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدَفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ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 وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان وَالْأَقْرَبُونَ وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وَالْأَقْرَبُونَ مما قل منه أَوْ كثر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 فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إِنَّ الذين يَأْكُلُونَ أموالا يتاما ظلما إِنَّمَا يَأْكُلُونَ في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلغن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف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 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لم يكن لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الربع مِمَّا تَرَكُمْ من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِينَ بِهَا أَوْدَيْنَ وَلَهُنَّ الربع مِمَّا ما تركتم ان لم يكن لكم ولد كَانَ كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصيه توصون بها او دين.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 من بعد وصية يوصى بها أو ديل غير مضاء وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله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 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهيل وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِي يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تابا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا in de Loahaken, in de Loahin, in de Loahin, de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 دُنُوهُنَّ <تضلوهن> لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُهُنَّ إِلَّا أَنْ يأتين بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ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 فتأخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذ منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما لكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا وكرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ من وَأَقَوَانَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ التي فِي حُجُورِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ نسائكم فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ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 غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضه ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضه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 والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَلَاتِ مِنَ العذاب ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غفور رَحِيمٌ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 يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل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 وما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا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 والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا Wauw, ingiftum, zhiro, wauw, ingihime, feberaf, huh, kememem, inalihi, wauw, kememem, inalihi, ijuride, islehai, uwa, fikid, luwe, يشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم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 يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتبون الله حديثا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 لو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستموا النساء أو لا مستموا النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا أمسحوا بوجوهكم وأيديكم إِنَّ الله كان عفوا غفورا فلم تر إِلَى الذين أُوتُوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أَعْلَمُ بأعدائكم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 وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم واقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم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 E, mijn lief, mijn nazerne, mijn zoon, de hond, de mee, mijn koppel, de ene auto, mijn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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ اهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أَم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ على مَا آتَاهُمُ اللَّهُ من فضله؟ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبَرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا فَمِنْهُمْ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 كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما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 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلاً أَلَمْ تر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قبلك يُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى إِلَى اللَّهِ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوا بِاللَّهِ dus kwamen zij en ze geven hun toezeggingen aan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 Wlou anne hem illamou afzehem jaaou kfas tawfur Allah wa tawfur leh mursoul jaaou kfas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 فَأُولَئِكَ مع الذين أَنْعَمَ الله عليهم من النبيين والصديقين والشوداء والصالحين وحسن أُولَئِكَ رفيقا ذلك الفضل من الله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 أعيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كُتِب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا وَتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيب قُل مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مشيدة وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يقولوا هذه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ من عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰذَا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 maar je krijgt een reden om de vrouw te laten komen. Je bent والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا افلا يتدبرون القران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 فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحدّط المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا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 omdat Allah zal "Ik zal degenen die het goede hebben, degenen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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا وادوا لَوْ تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما عدوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمة, وديه مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا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 ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما يا ايها الذين امنوا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 وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما إن الذين توفاهم الملاكين كَدُغَالِمِي اَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا Paula, ik جهنم وساءت مصيرا mooie المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون mooie ولا يهتدون سبيلا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 وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَاقُمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَالْتَقُمْتَ طَائِفَةً مِنْهُمْ مَعَكَ وَالْيَأْخُذُونَ أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فليكونوا من وَرَائِكُمْ فلتأت طائفة أُخْرَى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وَأَسْلِحَتَهُمْ ود الذين كفروا لو تغفلون عن وَأَمْتِعَتِكُمْ وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى من نظر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا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 ولا تجادل jadila الذين انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما من الناس ولا من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول.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 Jadelt عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه hen op de dag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 ومن يكسب خطيئه أو اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطاق طائفه منهم ان يضلوك لهم طائفه منهم ان يضلوك وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تعلم وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عظيما لَا خير فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ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 Wanneer je je وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم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 Faula yadúkulun al-jannat wa-lá yuẓlamun náqirá wa-mn áḥsán dīn mmmn áslam wajhahu lilláhi wa-hu mḥsín wa-t-tbaʿ min ltaʾib-rahīm hānifa wa-t-takhz al-láhu ibrahīm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 اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان والمستضعفين من الولدين وان تقاموا لليتامى بالعدل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 Wauw, de rotille en fususso, wauw, meluna, en Vlaat temeelen, alle temeilen, vatten ze haar, de bevestigde. En als Allah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 يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم ولو على أنفسكم او الوالدين والاقربين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 Wanneer ik voorbilay, wanneer ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga, ik ga,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 أي بتعون عندهم العزة فإن العزة لله جميعاً وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزؤوا بها فلا تقدوا ما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 فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله قَلِيلًا قليلا مذبذبين بين ذلك لا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 ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين اجرا عظيما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 yeseluk ahl al-kitab aan tenzij alheem kitab min al-samah. FQD yeseluk musa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 وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء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 Inzichte van het leven van de kerk. En het leven van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 waar Allah azza wa jalla is, maar Allah zal bevestigen wat Hij heeft gebracht naar je, en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 وكان الله عليما حكيما يا أَهْلَ الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته القاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم Binda melonhu i lehu wed, zubahanahu i i akuna lehu walad, lehu mafissa mawati wa mafilaw, wa kafabi lahi wa kila. Lahi estenki fel mazi hu i akuna bedalli mala.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 وَأَمَّا الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أَيُّهَا الناس قد جاءكم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 فإن كانت اثنتين فلهما مثل مما ما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم